118. قال النار متواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم 119. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون 110. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟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 ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا كيل الميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلك وصاكم به لعلكم تذكرون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 وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَى قَائِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرااسَتِهِم لَغَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ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 وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَمْ أن قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْكَ بَعْضَ بِلْمِ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ لِلْحَقِّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ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 ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمالهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال خرج منها مذو ممدحورا قال خرج مِنْهَا مذو ممدحورا اللَّمَنْ تَبِيعَكَ مِنْهُمْ لَا أَمْلَأَنْ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ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 قال لكل من ضعف ولكن لا تعلمون وقالت اولىهم لاخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون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 أتجادلونني في أسماء إن سميتها أنتم وأبائكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين.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 وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأتهم كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا